وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يحبه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 كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم